نشاء الله عز وجل يجعلها غيثا مغيثا نافعا ونبتدي هذا الدرس نبتدي هذا الدرس بارك الله فيكم في كتاب الاعتصام من الإمام الشاطبي وهو استكمالا للدرس السابق وبدء في درس جديد بعنوان العزلة والخلطة لكن قبل أن نبدأ بالدرس الجديد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 يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك الآية فإن فيها يخبر بأنه عليه السلام حرم على نفسه ما أحله الله وقد نزل عليه لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ومثل هذا يجل مقام النبي صلى الله عليه وسلم عن مقتضى الظاهر فيه وأن يكون منهي عنه ابتداء ثم يأتي حتى يقال له فيه لما تفعل فلا بد من النظر في هذه المصارف والجواب المخنف هنا قبل ذكر جوابه يريد أن يدرب طلاب العلم على بعض المسائل التي يظهر فيها التعارض وليس فيها تعارض ولكنه يريد أن يقول أنه قد يستبع على الإنسان ورود هذه الآية ويقول الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحلى الله لك مع أن الله عز وجل قد خاطب نبيه والمؤمنين بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا فيقول إن الخطاب الذي في شورة المائدة ويقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا يقول إنها سابقا لآية التحريم التي يقوله تعالى يا أيها النبي لما تحرموا ما أحل الله لكم ويريد الجمع بين الموضعين وهذا البحث الذي ذكره هنا سيذكر الجواب عنه هو بحث سهل وله أجوبة كثيرة لكن المهم أن يدرك الطالب إلى أي أصل يرجع هذا البحث النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون كان يجتهد وأذن له في الاجتهاد لأن الأصل في النبي أنه يبلغ ما جاءه عن ربي عليه الصلاة والسلام من نص الكتاب ومما أوحى الله إليه من السنة فالنبي مبلغ ثم يبشر بهذا البلاء وينذر به ويشهد به على البشرية وهو سراج منير يقتدى به عليه الصلاة والسلام هذه جملة أوصاته التي وردت في كتاب الله عز وجل وهي صريحة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وعصيلا هو الذي يصلي عليكم ورسوله هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم للقومه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فلاحظ هنا وداعيا إلى الله بإذنه وهو يبلغ ما أوحاه الله إليه ويعلمه للناس ويربيهم عليه وهو في كل ذلك مبلغ عن الله سبحانه وتعالى سواء كان ذلك نص كتاب أو كان السنة القولية أو الفعلية أو التقريرية وحتى ما ذكره أهل العلم من أن السنة تأتي بحكم استقلالا كما ذكره الوصليون وهذا صحيح لكن الحكم الذي تأتي به السنة استقلالا أي ولم يرد في القرآن فهو أيضاً وحي يوحى لقول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحا وكذلك تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يتصرف بمقتضى ما أوحى الله إليه ثم على طالب العلم أيضاً أن يدرك بعد ذلك أن هناك مسائل يجتهد النبي فيها صلى الله عليه وسلم قبل أن يصله الوحي وأنتم تعلمون أن الوحي يتأخر عن النبي في بعض الأحيان لحكمة فإذا تأخر عن الوحي لحكمة فإن النبي مأذون له في الاجتهاد فإن النبي عليه الصلاة والسلام مأذون له في الاجتهاد واجتهاده بعد ذلك لا يخلو من أمرين إما أن يوافق الوحي عليه فيلحق بأي شيء يلحق بالشر، وإما ألا يوافق الوحي عليه فلا يلحق بالشر. هذا جملة التصرفات النبيلة عليه الصلاة والسلام. وأما تصرفاته الأخرى العادية فهي مكتوبة البشرية. تصرفه يتصرفه تصرف في البشر. فيما أكله ومشربه وسائر أمره. فمن خصية النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجتهد وأن اجتهاده لا يخن من قسميه. فإن وافق الوحي لحق به. وإن لم يوافق الوحي مثل اجتهاده عليه الصلاة والسلام في أسارة بدر فإنه اجتهد عليه الصلاة والسلام في قبول الفداء منهم لكن لما نزل الوحي تبين أن الوحي لم يوافقه على ذلك وقال الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ثم بين الله حكم الأسرى لكن في بداية امتداد الإسلام وقوته في بداية ظهوره وامتداده وقوته فإنه لا يكون هناك أسراء حتى يثخن الإسلام ويتعمق ويثبت في الأرض هذا مثال الأمثل الأخرى النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد ويتصرف في أمر من الأمور ويكون ذلك لمصلحة تربية الناس لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان بشراً لو كان ملائكة لو كان من الملائكة ماذا يقول الناس؟ أن هذا إلا ملك كريم أو يقولون إننا لا نستطيع أن نقتدي به لأنه ملك ولكننا نريده بشراً فالله عز وجل بحكمته سبحانه جعله بشراً يأكلوا كما يأكل الناس ويسربوا كما يشرب الناس وينكح كما ينكح الناس ويعيش ويعمل ويضربوا في الأسواق ويضربه في الأرض ويسافر ويكون له أولياء ويكون له أعداء له سائر أوصاف البشر الطبيعية الجبلية ومن هنا من حكمة الله عز وجل كما ورد في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسهى ليه سنة يسها بعض النبي صلى الله عليه وسلم سهى في كثير من الصلاوات لماذا ليه سنة وإلا من أين عرفنا نحن السجود سجود السهو قبل الصلاة أو بعد الصلاة وأسبابه الزيادة النقص الشك وهل يجوز الكلام بعد التسليم لمصلحة الصلاة أم لا من أين عرفنا هذا عرفنا من الأحاديث فالنبي سهى وسنا لحكمة فكذلك يقال هنا النبي عليه الصلاة والسلام بشر مثل سائر البشر أغضبته, أغضبته أغضبه نساؤه فتارة حلف أن لا يشرب عسلا إكراما لهن وتارة حلف أن لا يطع أمة من إمائه إكراما لهن وسيأتي سياق الأحاديث لهذا وتارة حلف أن لا يصنع كذا إكراما لهن فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من حلف مثل ذلك فإنما فيه الكفارة فإنما فيه الكفارة يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه فتكون فيكون ذلك تربية لنا وسنة لنا عملها النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الجواب لو ذكره المصنف لكان أخصى ولعله يكون أنفع اقرأ الجواب والجواب أن آية التحريم إن كانت هي السابقة على آية العقود فظاهر أنها مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم إذ لو أريد الأمة على قول من قال به من الوصوليين لقال لما تحرمون ما أحل الله لكم كما قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء الآية وهو بين لأن صورة التحريم قبل آية الأحزاب ولذلك لما آلم النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا بسبب هذه القصة نزل عليه في صورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجهك إن كنتم نترد إلى آخره وأيضا فيحتمل أن يكون التحريم بمعنى الحرف على أن يفعل والحرف والحرف إذا وقع فصاحبه مخير بين أن يترك المحلوف عليه وبين أن يفعله ويُكفر وقد جاء في آية التحريم قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم فدل على أنه كان يميناً حلف عليه السلام بها بارك الله فيه هو الآن سيرجد النظر بين جوابين جواب الأول أن آية العقود ويقوله تعالى ويقصد الآية التي في المائدة لأن التي في أول سورة المائدة هي الكلام في العقود فألحق بها هذا وإلا في الآية بعد الثمانين آية فألحق ذلك بها فسمىها آية العقود فالتي في المائدة يعني ولا يناموا لا تحرم طيبات ما أحلف الله لكم قال هذه تحتمل احتم الأمرين إما أن تكون سابقة الآية التحريم أو تكون لاحقة إذا كانت لاحقة فلا إشكال كما سيأتي معه وإذا كانت سابقة فيقول إنها خاصة إنها مقتصة بالنبي عليه الصلاة والسلام التي هي آية التحريم التي هي آية التحريم طبعا إثبات الخصوصية هنا عسير لأن الآية عامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمه عليه الصلاة والسلام. الجواب الثاني يقول إن آية التحريم ليس فيها إلا الحلف على أنه لا يصنع كذا وكذا. ويقول ليس بتحريم. يقول هنا الحلف ليس فيه صريح التحريم، فكأن النبي لم يحرم على الناس. وهذا أيضا فيه فيه نظر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم المقصود من الفاضي التحريم كما سبق معكم من معناها المنع أنه يمنع نفسه أنه يمنع نفسه من شيء معين إيه نعم فهو وإن لم يحدبه تصريحا ويقول حرام علي وعلى سائر الناس إلا أنه منعه منع نفسه منه وهذا داخل في الآية إيه نعم وذلك أن الناس اختلفوا في هذا التحريم فقال جماعة إنما كان تحريما لأم ولده مارية القطبية بناء على أن الآية نزلت في شأنها وممن قال به الحسن وقتاده والشعبي ونافع مولى بن عمر أو كان تحريما لعسل زينب وهو قول عطاء وعبد الله بن عُتبة وقال جماعة إنما كان تحريما بيمين قال إسماعيل بن إسحاد السل... ه... هذا من القول الآن عن... وردت بن كما ذكر ابن حجر رحمه الله الفتح وأما قوله وقال جماعة إنما كان تحريما بيمين هو كذلك كما ورد في الحديث يعني الحديث الذي في العسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حلفت وسيأتي نصه كما سيذكر المصنف هنا فأما الذي في تحريم العسل وهو من الطيبات فورد عند البخاري وسيورده المصنف سيأتي سيذكره المصنف وأما الذي في شأن ماريا فسنورده عليكم كما ذكره ابن حجر في فتح الباري أي نعم. قال إسماعيل بن إسحاق يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حرمها يعني جاريته بيمين الله لأن الرجل إذا قال لأمته والله لا أقربك فقد حرمها على نفسه باليمين فإذا قشيها وجبت عليه كفارة اليمين ثم أتى بمسألة ابن مقر لاحظنا أيضا أنه أورد ما يتعلق بتحريمه لأم ولده ماريا القبطية وقيل غيرها وهذا أيضاً ذكره كما أسلفت القول ذكره ابن حجر في فتح الباري وتحريمه بسبب زوجاته كما ورد في بعض الروايات لأن النساء تقع الغيرة منهن فما زالت بيعاجة رضي الله عنها وحفصة رضي الله عنها حتى حلف أن لا يطع جاريته ثم أمره الله عز وجل يدخل على في عموم الآية أمره الله عز وجل بالتكهير أن يكثر وأما شرب العسل فسيورد المصنف الحديث الذي في البخاري لكن قبل أن ننتقل إلى الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها نورد سؤالاً هنا وهو ما الفرق بين أن يحدث الرجل في زوج على زوجته أو أن يحدث في ترك الوطء من أمته هل هناك فرق بين الأمرين مم. مم. أيوة قال زوجتي علي حرام هذا ليس ظهارا إلا أن يقول هي عليك ظهر أمي لكن إذا قال لزوجتي حرام إذا قال لزوجتي أنها حرام عليه إيش يكون الحكم في هذا هذه انقصد بها المنع فهي يمين يعني قال زوجته عليه حرام إن فعل كذا أو زوجته عليه حرام إن لم يفعل كذا هذا قصد بها اليمين كما في قول ابن عباس وكما يفتي به كثير من اهل العلم. هذا بالنسبة للزوجة. طيب بالنسبة للامة اذا قال هي عليه حرام. الحكم هو حكم الزوجة? نعم. والاولى فيها يمين ايضا. لكن هل الخلاف في يرد كالخلاف في الزوجة? اللفظ الرجل أن, ي... أن إذا قال لزوجته عليه حرام في خلاف بين أهل العلم والصحيح من قصد المنع من فعل الشيء أو قصد الحث على فعل الشيء فهي يمين طيب السؤال هل يجري الخلاف في الأمه كما هو الخلاف في الزوجة واضح السؤال أمم لا يجري. لا يجري. لماذا؟ لأن الأملاء أحكام خاصة. لأن الأملاء. الأمل ليست بزوجة. الأمل ليست الأحكام بالزوجة. مطلقا فهنا إذا حلف بالنسبة للأمل كما لو حلف على الطعام أو الشراب. طيب. هنا. لا حكم هو حكم اليمين هنا. يعني يكفر. لا أجل الخلاف في الأمه كما جل الخلاف في الزوجة. إيه نعم. ويمكن أن يكون السبب شرب العسل، وهو الذي وقع في البخاري من طريق هشام عن من طريق هشام عن ابن جريج. قال فيه شربت عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له، وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا، وإذا كان كذلك فلم يبقى في المسألة إشكال. ولا فرق بين الجارية والعسل في الحكم، لأن تحريم الجارية كيف ما كان بمنزلة تحريم ما يؤكل ويشرب. نعم، هو الآن ذكر الأسباب، ولاحظوا أن هذا عند السلف في التفسير وهذه قاعدة مهمة أن أكثر المسائل في التفسير هي من باب اختلاف التنوع، اختلاف التضاد، اختلاف التنوع، اختلاف التضاد. بإمكانكم مراجعة مقدم تفسير ابن كثير فإنه بين هذا المعنى كما بينه غيره فإن كثيراً أكثر المنقول عن السلف في التفسير هو من اختلاف التنوع بمعنى أن الحكم واحد والقول واحد والمعنى واحد ويختلف التعبير عنه بين إمام ووإمام إذا قرأت في التفسير لاحظ هذا تجد من تجد هذا نظائر كثيرة جداً فهنا قد يأتي أحد في المفسرين فيذكر ما ورد في العسل وهو صحيح ويصلح مثالا للآية أليس كذلك يصلح مثالا للآية لما ورد في الآية وقد يأتي إنسان ويذكر مثلا ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم مع عامته ويصلح مثالا للآية وكل ذلك من اختلاف التنوع في التفسير لاختلاف المعنى أين؟ وأما إن فرضنا أن آية العقود هي السابقة على آية التحريم فيحتمل وجهين الأول أحدهما أن يكون التحريم في صورة التحريم بمعنى الحلف يعني يقصد هنا بمعنى الحلف والنبي لم يحرم ولم يدخل في النهي السابق في آية العقود يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا ما أحلى الله والثاني أن تكون آية العقود غير متناولة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا لا يدخل فيه بناء على قول من قال بذلك من الوصوليين، وعند ذلك لا يبقى في القضية ما ينظر فيه، ولا يكون للمحتج بالآية متعلق، والله أعلم. لكن الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا يدخل فيها النبي وغيره، إلا يعني لا بتأتي بقاعدة هنا وهي القاعدة أنه لا تخصيص لا بمخصص لا تخصيص لا بمخصص لا بدليل النبي صلى الله عليه وسلم داخل في هذه إلا ما ثبت أنه يخصه من مثل الزواج بتسعة ها؟ ومن مثل ما يخصه من الوصال في الصيام ونحو ذلك إذا لم تأتي بدليل على الخصوص فالنبي عليه الصلاة والسلام داخل مع سائل المؤمنين في الحكم. فما هو الدليل على خصوصنا؟ الاحتمال ولذلك لاحظنا قال فياحتماله والاحتمال ليس بدليل. احتمال ليس بدليل. فهنا النبي يدخل في الآية الأولى يا أيها الذين عملوا لا تحرموا والمؤمنون يدخلون في الآية الثانية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ لأن الخطاب له وأمته فيه تقتدي به. طيب نبدأ في درس العزلة والرهبانية اقرأ فصل فصل إذا ثبت هذا فكل من عمل على هذا القصد فعمله غير صحيح لأنه عامل إما بغير شريعة لأنه لم يتبع دلتها وإما عامل بشرع منسوخ والعامل بالشرع يعني يقصد هنا الذي يعمل بالرهبانية الذي يعمل بالرهبانية التي نسخها الله عز وجل في شريعتنا <تصفيق> وفي الكلام فصل لأنه قبل هذا عن أي شيء كان يتكلم كان يتكلم عن ترك الكلام كان يتكلم عن العزلة وكان يتكلم عن اتعاب النقص لاحظ ما كان يتكلم عنه فيما, فيما سبق كان يتكلم عن هذه الأمور كلها وكان يتكلم أيضا عن الناس ترك الزواج وكان يتكلم أيضا عن اعتزال الخلق كل ما سبق من الأبواب كان يتكلم عن جانب من جوانب الرهبانية ولها جوانب كثيرة يتكلم عنها وكذلك حمل النفس على المشاق حتى تنقطع عن العبادة كان يتكلم عن ذلك كله وهذا كله يدخل تحت اسم الرهبانية الذي كما ورد في بعض الآثار لا رهبانية في الإسلام وقد ساق المصنب بعض الأحاديث في هذا الباب فيما سبق من الدروس الماضية الحاصل أن الرهبانية إما أن يقطع الإنسان نفسه عن العبادة بسبب ما يحملها من التكاليف حتى ينقطع وإما والصورة الأولى يكون يعايش فيها الخلق الصورة الثانية أن ينقطع عن الخلق ويترهبا ينعزل عنه هذا كله يدخل في, في اسم الرحبانية ورحبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه فإما تكليف النفس بما لا تطيب بما لا تطيب حتى انقطع وإما باعتزال الخلق وترك سائر العبادات يعني ترك سائر العبادات التي يشترك فيها مع الخلق ويتعبد وحده الصورة الأولى يطلق عليها الرحبانية والصورة الثانية يطلق عليها الرحبانية لأن من معنى الرهبانية الإغلاض على الجسد وتعذيبه ومن معنى الرهبانية الترهب في في هو القفار وترك مجامع الناس فالمصنف سيتكلم عن هذا في هذا الموضع ويتبين نظرة الشريعة ويبين نظرة الشريعة لهذا الأمر إذا ثبت هذا فكل من عمل على هذا القصر فعمله غير صحيح لأنه عامل إما بغير شريعة، لأنه لم يتبع دلتها، وإما عامل بشرع منسوخ، والعمل بالمنسوخ مع العلم بالناس خباطا بلا خلاف، لأن الترفه والامتناع من اللذات والنساء وغير ذلك، إن كان مشروعا ففيما قبل هذه الشريعة من الشرائع، وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكنني أصوم وأفطر. وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وهو معنى البدعة على رأيه تحال تأمل قول المصنف هنا إن كان مشروعا ما قبل هذه الشريعة هذه الاحتمالات لا بد من الجزم فيها يعني سبق هو ما ذكره عن السلف في تفسير قوله تعالى ورهبانية ما كتبنا عليهم أن الله لم يكتب عليهم وأنما, وإنما زادوه على أنفسهم من الترخب في الأمم الذين كانوا من قبلنا أنهم هم الذين أدخلوا أنفسهم فيهم وإلا فمعلوم أن الأمم الأنبياء عليهم السلام الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم كانوا يكونون أمة يجتمعون على الهدى ونصرة الحق والعمل بالشرائع ويجتمعون كسائل البشر ويجتمعون كسائل البشر يعملون ولهذا كان للأنبياء صنايع كما ذكر في الأحاديث وكان لهم أعمال وأيضاً كان لأتباعهم أعمال وصنايع وحرف كانوا يأكلون كما يأكل الناس يشربون كما يشرب الناس ويتزوجون كما يتزوجون الناس وكان لهم ذرية هذا معلوم في شرائع من قبلنا فما أدخله أصحاب الرهبانية من شرائع من قبلنا وزادوه على أنفسهم فإنما هو من عندي أنفسهم فإنما هو من عندي أنفسي ما كتبناها عليهم فرهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إين طيب فإن قيل فقد تقدم من نقل ابن العربي في الرهبانية أنها السياحة واتخاذ الصوامع للعزلة قال وذلك مندوب دوب إليه في ديننا عند فساد الزمان وقد بسط الغزالي هذا الفصل في الإحياء حين ذكر العزلة وذكر في كتاب آداب النكاح من ذلك ما فيه كفاية وحاصله أن ذلك مشروع بل هو الأولى عند عروض العوارض وعندما يصير النكاح ومخالطة الناس وبالا على الإنسان ومؤديا إلى اكتساب الحرام والدخول فيما لا يجوز كما جاء في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن وسائر ما جاء في هذا المعنى بارك الله فيك. يوشك أن يكون خيرا وصح شغف شعف شعف الجبال والمقصود بشعف الجبال رؤوس الجبال والمقصود بمواقع القطر الأودية أن شعف الجبال يكثر فيها الرعي لأنه يشق على كل أحد أن يذهب إليها فيكون فيها مرعا وبطون الأودية وهي مواقع القطر أي اجتماع الماء كما هو معلوم تكون فيه المراعي لكثرة ورود الماء إليه هذه المسألة العزلة خلطة سئت الكلام عليها بالتفصيل فيما بعد أو بالنسبة للعزلة سئت الكلام عليها في جرس مستقل لكن السؤال كيف يرتب طالب العلم هذا البحث كيف يرتب طالب العلم هذا البحث لأن أهم ما ما يجب على طلبة العلم وعلى المسلمين بصفة عامة ترطيب مسائل العلم في أذهانهم العلم قد يكون كثيراً وغير مرتب في ذهن صاحبه فلا ينفعه إلا قليلاً وقد يكون ليس بكثير ومرتب في ذهن صاحبه فينفعه فكم من مسألة تكون غير مرتبة في ذهن صاحبي فلا تنفعه وإن كثرت جزئياتها وإن ألم بجزئياتها وكم من مسألة تكون مرتبة في ذهن صاحبه في ذهن صاحبها عفوا في ذهن صاحبها وإن كان لا يلم إلا بأصول الأدلة فيها كليات الأدلة. فالمقصود الإنسان كيف يرتب هذا البحث؟ رتب مسألة العزلة والخلطة كيف يرتبه؟ نعم كيف يرتبها؟ كيف؟ يبدأ بماذا؟ طيب وبعدين يعني يذكر الأدلة في الخلطة والأدلة في الخلطة قليلة ولا كثيرة أو هي الدين كله هي الدين كله ثم ينظر في مسألة العزلة والعزلة النصوص فيها محدودة ولا كثيرة محدودة والخلطة الأدلة فيها قليلة ولا كثيرة ولا هي الدين كله هي الدين كله الاجتماع على التوحيد هو مخارطة الناص الاجتماع على الأمر المعروف أنها على المنكر الاجتماع على إقامة الصلوات في المساجد هذا عزلة ولا خلطة خلطة الاجتماع في إقامة الشعائر الاجتماع على نصرة الدين ما يتعلق ب. الاستخلاف في الأرض من تعميرها وكون المسلمين قوة فيها هذا كله لا يكون إلا باجتماع واختلاط وعمل وتعب ونصب وكد وجهد نصرة الدين وتبليغ الدعوة لا يكون إلا بجهات وعلم ولا يكون إلا باجتماع وتناصر بل حتى دفن الميت لا يكون الا يصلها يجتمعون الناس عليها ويصلون عليها سواء كانوا قليلين أو كثيرين ويقاموا حقوقه فالحاصل أن حياة الإنسان من أولها إلى آخرها حياة جماعية حياة جماعية فإذا استقر هذا العاصل تبدو مسألة العزلة قضية كبيرة ولا قضية محدودة يبدو قضية ضخمة كبيرة ولا قضية محدودة استثناء يبدو استثناء واستذناء مخالف للأصل من كل وجه كيف مخالف للأصل من كل وجه يعني لو لو اعتبرته بدون قيت لافسدت به الدين ماشي يا أخوة لو اعتبرته بدون قيد شوف ال الذي في الحديث هنا يوشك أن يكون خيراً ما للمسلم يوشك أي في بعض الحالات النادرة فلو اعتبرته أصلاً لافسدت به الدين وخالفت به الأحاديث التي وردت حتى التي وردت في العزلة لأنها وردت بقيت فهي استثناء استثناء ولا يقع إلا في الحالات النادرة وبشروط مشدد فيها فإذا جاء إنسان فصار بحث للعزلة أكثر من الخلطة يصير في البحث توازن ولا غير يصير غير متوازن البحث ولذلك بعض الضعف الذي وقع في المجتمعات العادة الإسلامية سابقا مال بعض الناس إلى العزلة مثل ما يفكر في كثير من الناس إذا تعبوا من تعب من الأمر المعروف تعب من الجهاد تعب من الدعوة تعب من الصبر على طلب العلم تعب من الصبر على الإصلاح جهد النتيجة متأخرة ليست هناك أشياء تشجعه وتقويه ماذا يصنع ينكفي على حاله ينكفي على حاله ويذهب يلوم نفسه ويعتزلوا الناس ويلوم زمانهم هذا في الصورة الصحيحة المطلوبة ما ينبغي أن يقع إلا في النادر وفي بعض الحالات التي لا تقع إلا بصورة استثنائية مشددة فيها كما سيأتي في الأحاديث إذا جئت في العزلة كنت أحصل فيها خمسة أحاديث ستة أحاديث أحاديث أحاول من هذا لا, تص... لا تجد فيها شيئا كثيرا لكن إذا جئت للعمل والجهاد الأمر المعروف أنه على المنكر إقامة الشرايا على على الصلوات وظهار الدين إعزازه الولاء للمؤمنين ما يتعلق بأحكام الإسلام الخاصة والعامه العبادات المعاملات الجنايات تجد ما يمكن أن تتحقق إلا باجتماع وخلطة وتعاون ومنصرة وصد ولذلك هذه الحالات الموجودة اللي وردت في الأحاديث هي تلاحظ حالات استثنائية بقوم معينين حتى في حالة الغربة لقوم معينين، لأن حتى الأصل في الغربة الاجتماع والتناصر أن بعض الناس يقول لا هذه الحالات تخص حالات الغربة والفتن. حتى في حالة الغربة الشديدة الأصل ما هو العذلة ولا الصبر والمجالدة والبذل والعطاء والاستمراء. الأصل هو هذا. ومن أعظم الأدلة على ذلك شأن النبي عليه الصلاة والسلام. فإنه كان في غربة شديدة وقد كان الصحابة يعدون أنفسهم مع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أحدهم أنا ربع الإسلام كما ورد الأحاديث الصحيح ويقول أحدهم أنا ثلث الإسلام ويقول أحدهم كما قال سعد بن عبي وقاص أظنه قال أنا شدث الإسلام وهكذا ولا أظن هناك شد من هذه الغربة ومع ذلك كان الأمر فيه من الاجتماع أو للعزلة فالاجتماع والعمل والتناصر حتى فتح الله عليهم ونصر بهم الدين دليل آخر هل تجدون أحد من المجددين في أشد الظروف التي لاقت المجتمعات الإسلامية سابقا المجتمعات الإسلامية هل تجدون أحد من المجددين ما لإلى العزلة وإلا ثبت مع الجماعة والعمل والمناصرة الدين والأمر معروف النهاية على المنكر وإقامة الحق وطلب العلم حتى وإن تقطعت بالأسطار وأصابه الفقر ما أصابه وتوحد وتوحد وحتى وإن لي وحتى وينقل قل ما تجد أحد من المجددين المعروفين ما لا إله العزلة وترك الخلطة لأن ترك الخلطة وترك مخالطة الناس ضعاف الدين إضعاف للدين والأقوياء لا ينزول أقوياء إيماناً وعلما وصبراً والأقوياء حكمةً ودرايةً لا ينزوهم وإذا نزوا وانكفوا على أنفسهم يتركون الأمة لمن يتركون الأمة لمن هل ممكن أن تحكم على الأمة كلها بالعزلة الذي سيعتزل بعض الناس لكن الناس سيمورون مع الحياة مورا تحركون وانتجون ويصنعون وهذه الحياة تتحرك بكل ما فيها من قوة والناس منهم من هو على طاعة الله ومنهم من هو على ناصية الله فالعزلة إنما هي إنقاص في مجال العمل والدعوة بنعزال بعض أفراد المجتمع المسلم الذي يمكن أن ينفع الناس فينعزلون على أنفسهم هذه حالة استثنائية ولا يمكن أن تقبل إلا في حالة الضرورة الشديدة بالنسبة له بحيث أنه يهلك لو جامع الناس لا يستطيع يعيش وهذا القيد الذي سيأتي معكم كلام فيه وإلا المفروض أن طاقة هؤلاء تكون ضميمة لمن ومساعدا لمن للدعاء والامر المعروف الممكن للمصلحين يعيش مع المسلمين يتحمل ويصبر ويبين ويدعو إلى الله فإذا لاحظت حال المجددين حال المجددين حال قوة ولا حال ضعف في أنفسهم المجددين في أنفسهم أقوياء لكن أحوالهم في بعض الأحيان تكون فيها غرمة شديدة جدا هنا تفضل هو ما ورد فيه في آخر الزمان حديث ما ورد فيه في آخر الزمان اين عم ارفع صوتك شوي هذا من ناحية النظرية ان نقول مثلا ان العزلة انما تكون عند فساد الزمان طيب هذا صحيح لكن حتى هذه ينبغي أن تقضع للقاعدة السافحة لماذا؟ لأن كل إنسان يفسر هذا الحديث بالصورة التي تظهر له فيعتبر أن صورة من الصور تمثل آخر الزمان كذا ولا لا؟ وتمثل فساد الزمان فإذا فسرها بهذه الصورة إن عزل وقد يكون عالما ينتبع بعلمه فصحيح أن الأحاديث التي وردت وردت عند فساد الزمان وسيأتي عرض الأحاديث هذا لكن المهم ترتيب هذا البحث في ذهن الناظر لكن قولنا بأن عند فساد الزمان ما يرفع إشكال لأن كل واحد يفسر أن فساد الزمان وقع في زمنه وأنه يخصه مثلا الآن الكلام الذي بسطه الغزالي خذ الغزالي نموذج فقد تجول في عالم الفكر وهذا من أهم ما نشير إليه من طالب العلم ينبغي أن يرتب فكره ويرتب علمه سواء كان قليلا أو كثيرا يتعب يتعلم يصبر يرتب المسائل في ذهنه يطلب العلم يصبر على ترتيبه يرتبه بالعمل باتباع السنن والمشاركة بالدعوة لأن العمل يرتب العلم ينظم نفسه ينظم تفكيره، فالغزالي انتقل من علم الكلام إلى التصوف ثم كما ذكر شيخ السلام من انتقل من التصوف الذي كان لا يريد يلوي على شيء من أمر الدنيا لا يريد يشتري حتى أنه سكن في مئذنة ترك حلقة من حلقة الطلاب في العلم تزيد على ثلاثة آلاف أو تزيد فتركهم وخرج من موطنه إلى بغداد فانعزل على على الناس وسكن في مئذنة حتى لا أحد يعرف به وإذا استدل الناس على هذه المئذنة يتركها ويسكن في مئذنة أخرى مئذنة في مسجد ويقفل بابه عليه ويقفل باب المئذنة عليه يقول عن شيخ السلام بن كيمية أنه في آخر عمره اشترى له مزرعة كما ذكر بعض الإخباريين يعني اشترى مزرعة له دلالة يعني كان من أول حابس نفسه في مئذنة الآن اشترى مزرعة هذا لها إشارة أنه تغير فكره. الأمر الثاني أنه مات وصحيح البخاري على على صدره يعني أن ترك فلسفة علم الكلام وتوهمات الصوفية وعاد يقرأ في كتب السن لكن وما ترحمه الله على ذلك كما ذكر شيخ سالم التميمي ومن أحسن الكتب اللي كتبت في هذا كتاب دمشقية الغزالي حياته ومنهجه عبّرنا عن هذا العنوان. فإذا جئنا نقول عند فساد الزمان الغزالي فرض عند نفسه فساد الزمان واعتبر أن هذه الحالة أنه يحتاج أن يؤدب نفسه بطريقة خاصة لكن المشكلة يا أخوان في مسألة الخلطة والعزلة ليست كلها فساد الزمان تأمل هذه القضية ولذلك يعني نبهت على هذا الأصل لأهميته ترجع في كثير من الأحيان إلى عدم ترتيب ظهن الإنسان نفسه. والدليل هنا الغزال الغزال عالم وبدأ في العلم لكن مشكلة الطالب العلم إذا ذهب يأخذ العلم من غير موضعه الصحيح تختلط المرالي فبدأ في علم الكلام علم الكلام معروف ساحل بحر لا ساحل له فتنه. ولذلك في آخر زمانه ماذا كتب؟ كتب الجام العوام عن علم الكلام علم الكلام هو الدراسات الفلسفية العقلية مجردة ما لها واقع ما لها عمل ما تورث الإيمان والحكمة ما تتبع الإنسان السنة ما تظهر عمل في واقع العرض بالدعوة وبالجهاد وتعليم الناس الحق والهدى أكثر ولذلك سمي علم الكلام لكثرة الكلام فيه سمي علم الكلام لكثرة الكلام فيه. ثم كتب كتابه الصغير المنقذ من الضلال يحدث عن حال نفسه يحدث عن ما أصابه وإن لم يتكلم عن نفسه صراحة فخرج من علم الكلام إلى الصوفية حتى أنه تسيح في البراري واعتزل في داخل المآذن يطلب راحة نفسه ويريد أن يفر من الجاه ويريد أن يفر من كذا ويريد أن يفر من الفتن لكن هذا ليس ليس أسلوبا شرعيا وفي الأخير تبين له أن لا علم الكلام ينفع ولا ما دخل فيه من التصوف وكتبه في كتبه ينفع ولذلك العلماء وصلوا في دراسة الشخصيات إلى منهج سليم أما بالنسبة ما آل إليه أمره فهذا أمر يخصه مثل ما ذكر أنه شرى له مزرعة لدلال على أنه ترك التشديد على نفسه وأخذ بما أخذ به الأنبياء عليهم السلام والصالحون وأما رجعه إلى السنة فذلك خير لكن بقي هذا الخلط الذي في الركام الذي كتبه ففيه حق وفيه خلط كثير العلماء يأتون يقول ما خالف السنة فهو مردود ما خالف السنة فهو مردود لكن عدبي إلى المثال عدمي إلى المثال السابق وهي الخلطة والعزلة كيف تنضبط في ذهن الإنسان إذا دخل مثل هذه المداخل إذا كان هو عنده إشكالية في التفكير ما تنضبط عنده المسألة لكن ينزل حالته الخاطئة وتصرفه الخاطئ على النصوص فيقول أنا اعتزل لأن فيه نصوص تقول كذا وكذا وهو ما يعتزل لأجل النصوص يعتزل لأنه لم يكن له أثر فعلي في الأرض بسبب فهم الضيق للإسلام بسبب عدم تعاونه مع المسلمين بسبب عدم صبره بأسباب كثيرة جداً يقع فيها أناس كثيرون بسبب ما يقع فيه من التطرف مثلاً الدهني التطرف في تكليف نفسه ما لا يطيق من الأعمال بأسباب كثيرة ثم إذا وقع في هذه الأسباب تضجر وضعف وملل، فيبحث عن عن مخرج. المخرج ما هو؟ العزلة ويدعى المسلمين ما هم فيه لا ينصر صنة ولا يأخذ البدعة وهذا ليس بالصحيح حتى وإن جاء بعض قال فسد الزمان أو قال كذا وكذا هذه معاذير وهو في الحقيقة تلبس مسائل في ذهنه لم يستقم عليها الاستقامة الصحيحة ولم يعمل بالإسلام العمل الصحيح فيقع في هذه المشكلة فترتيب البحث اليناسب له أن يدرك الإنسان إدراكا جازما أن الاجتماع والتعاون والتناصر والعمل لصالح المسلمين والإحسان إليه والدعوة وحضور مجامعها ومناصرة السنة وخضران البدع والأهواء والصبر على كل شيء تبذله سواء في خاصة أو عامة في خاصة أهلك تربية أبنائك في عامة المسلمين كل ما تبذله ما تتعاون معه ما تبذله في سبيل التعاون نصبة الدين هو الأصل وهو الدين الذي شرعه الله وتجل وهو الذي عمل عليه الأنبياء عليه السلام وهو الذي عمل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي عمل عليه الصحابة والتابعون ومن هنا والمسلمون من بعدهم والمجددون ومن هنا تبدأ قضية العزلة دائرة ضيقة محدودة لا كما يتصورها كثير من الناس فيتخذون غروبا من واقع الحياة ومن العمل الجاد ويتعللون بما ورد فيها من النصوص على هذا الترتيب فيما يظهر لي يمكن الإنسان أن يدرس نصوص النصوص التي وردت في الخلطة والنصوص التي وردت في العزلة إيه نعم اقرأ بارك الله فيك وأيضا فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا والتبتل على ما قاله زيد بن أسلم رفض الدنيا من قولهم بتلت الحبل بتل إذا قطعته ومعناه قطع من كل شيء إلا منه. <تصفيق> لاحظوا هذا التفسير قد يقع في أذهان بعض المجتهدين، لكن الذي عند مجاهد ووضحه كما سيأتي معكم التبتل الإخلاص. شوف شتان بين التفسيرين، شتان بين التفسيرين كما بين المشرق والمغرب. اللهم إلا أن يفسر كلام زيد بن أسلم أن رفض الدنيا علَّا تفتن الإنسان. لكن رفضها بمعنى أن لا يطبق فيها الأحكام ولا يعيش فيها بشريعة وإن عزل وحده هذا مصادم للتفسير الآخر عند مجاهد والضحاك قال قتاده أخلص له العبادة والدعوة وقال التبتل الإخلاص وطبعا الثاني الذي عند مجاهد والضحاك صريح ولا لا صريح في المعنى ويصدقه ويقوه ويقويه كليات الدين وجزئياته ويصدقه ويقويه فعل النبي عليه الصلاة والسلام في إقامة الحق في نفسه وفي أهله وفي أصحابه وفي تربية الأمة على ذلك هذا يصدقه هذا وأما كلام زيد بن أسلم فلا بد بدنا من تفسير وهو أن يكون تبتل واجتهد في العبادة لكن لا بمعنى رفض الدنيا هنا وقال الحسن وغيره بَتَّلَ إليه نفسه واشتَهَد وقال ابن زيد تفرَّغ لعبادته هذا إلى ما جاء عن السلف الصالح من الانقطاع إلى عبادة الله ورفض أسباب الدنيا والتخلِّ عن الحواضر إلى البوادي واتخاذ الخلوات في الجبال والبرار حتى إن بعض الجبال الشامية قد خصَّه الله بالأولياء والمنقطعين إلى لبنان ونحوه فما وجه ذلك؟ هذا الشاطبي رحمه الله يحب ببعض الأحيان يشقق المسائل يعني يفصل فيها فهذا الذي ذكره لا لا يقر أنه فعل السلف لكن يقول أن لو أن إنسان اشتبه عليه ذلك وظن ذلك فما الحكم فلذلك قال فإن قيل شوف راحة الصفحة التي قبلها فإن قيل فقد تقدم من نقل ابن عربي في الرهبان أنها السياحة قيل على سبيل التضعيف وإلا لا ثم كأنه يقول وإن قيل ثم ذكر ما قاله الغزالي ثم ذكر ما يتوهمه الإنسان من الحديث الذي ترجم له البخاري عديد أبي سعيد الخذري ثم جاء وقال وهناك قد يظن الإنسان من تفسير بعض السلام زيد بن أسلم يفسر رفض الدنيا في قوله وتبتل إليه تبتيلا يرفض الدنيا أنه العزلة ثم عاد فقال لك هذا إلى ما جاء عن السلف أي فإن قيل قد جاء عن السلف كذا وكذا وإلا فهو لن يقر هذا الكلام فسيأتي يناقشه في الجواب لأنه لم يثبت عن السلف الصالح عن انقطاع في الخلوات والجبال والبراري أكد الثالثة التي ثبت عنهم مخالطة الخلق وحملهم على الشر وتعليمهم ودعوتهم بالحكمة وإقامة الحق فيهم والاجتماع على ذلك ثم ثبت عليهم ثبت عنهم أيضا أنهم ساحوا في الأرض بالجهاد في سبيل الله كما هو معلوم في الفتوحات في الفتوحات الإسلامية إينان اقرأ الجواب فالجواب أن الرهبانية إن كانت بالمعنى المقرر في شراي الأو... في شراي الأول الأول في شراي الأول فلا نسلم أنها في شرعنا لما تقدم من الأدلة على نسخها كانت لعارض أو, أو لغير عارض إذ لا رهبانية في الإسلام وقد رد صلى الله عليه وسلم التبتل حسب ما تقدم لاحظ هذا هذه النقطة مهمة من يشرح قول المصنف يقول إنها منسوخة في شرعنا كانت لعارض أو لغير عارض من يشرح هذه العبارة ماذا يقصد بها المصنف هنا ثم قال إذ لا رهبانية في الإسلام ارفع صوتك يقول هو ناسخ للرهبانية كانت لعارض أو لغير عارف. واش قصده هذه؟ يقصد بها العزلة يقصد بها العزلة عندما تكون ليش لعارض لسبب وهو الاستثناء الضيق الذي سيأتي ذكره وهو في حالة أن الإنسان مخير بين أمرين إما أن يهلك وإما أن يعتزل وينجو فهنا لوجود هذا العارض عنده فإنه يجوز له أن يعتزل لكن بالقيد الشديد المذكور لأنه خلاف الأصل طيب لماذا لم يقل أنها إذا كانت لعارض نمتك منسوخة في شريعتنا فأضح السؤال يا إخوان لماذا لم يقول إذا كانت لغير عارض فهي فيمنسوخة الرهبانية التي كانت في الأمم قبلنا وإذا كانت لعارض مثل ما سبق في المثال فنلسل منسوخة باقية لماذا لم يقول هذا تفضل أحسنت لأنها ما تقع إلا بقيد شديد وفي حالة استثنائية لكن الذي عنده الأمم السابقة جعلها بعضهم هي الأصل فلاحظ معي هذا المعنى وهو مهم إذا كانت لعارض لاحظوا هذا المعنى وهو مهم وهو أن العزلة إذا وردت استثناءا عندما يخاف الإنسان الهلك على نفسه في دينه ولا يجد نصرة من أحد يخشي, يخشى الهلك على ناس فإنه إذا اعتزل فإن عزلته ليست رهبانية فإن عزلته ليست رهبانية لأنه إذا اعتزل وترك النكاح كان مذموما وإذا اعتزل وترك الأكل من الطيبات كان مذموما وقل مثل ذلك في سائر تحريم الطيبات فمن هنا لا رهبانية في الإسلام لا في الأول لا في الأول الذي هو الأصل ولا في الثاني الذي هو استثناء يعني لا في الخلطة ولا في الحزلة لا رهبانية ومن هنا قال المصنف رحمه الله في هذا المعنى الدقيق قال لما تقدم من الأدلة على نسخة أي الرهبانية في شريعة من قبلنا كانت لعارض أو لغير عارض إذ لا رهبانية بالإسلام ثم بعد ذلك ساق الكلام على أن الخلطة والاجتماع وإقامة الدين ونصرة الملة والصبر على هذا الخلق ونشر العلم وسائر ما بالناس حاجة إليه هو أمر النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته وهو طريقة الصحابة رضوان الله عليهم فتكلم عن سيرة السلف رضوان الله عليهم ثم تكلم عن ما ندبهم الشارع عليهم من اتخاذ الأهل والولد فبادروا إلى الامتثال وأولادهم هم الذين كما تعلمون أقاموا الفتوحات وهم الذين كانوا زادا لها منهم الشهداء منهم العلماء منهم المخلصون وإمة الهدى ثم أيضاً تكلم على النكاح الشرعي وما فيه من المصالح ثم أيضاً تكلم عن المطالب الشرعية وأنها جارية وفق ما يحتاجه الناس كل هذا ليبين خطر الرهبانية التي يفهمها كثير من الناس ويتخذ العزلة طريقا إليها لعل هذا المقدار يكفي في هذا الدرس ثم ننتقل بعد ذلك في الدرس القادم إلى استكمال كلام المصنف عن العزلة والخطة وأول ما نستشيركم فيه قبل الأسئلة ماذا تصنعون بالدرس في الاختبارات وفي رمضان يعني هل ترون مثلا يعني من الأسبوع القادم تبدأ الاختبارات ولازم تلاحظون حال الضعفاء اللي عنده ثمانية أولاد تسع أولاد طيب فالاسبوع القادم تبدأ الاختبارات ورمضان ترون رأيكم في مسألة الدرس فيه فهل ترون أنه يؤخر الدرس إلى بداية الشوال وفي هذه الفرصة يعني تراجعون الكتاب تراجعون مسائله تقرؤون فيه تعيدون النظر فيه، والتكرار النظر فيه والدراسة لكثير في من مسائله تراجعون فيه أو أنكم ترون مثلا نكتفي مثلا نوقفه؟ الدرس في أيام الاختبارات ويكون في رمضان على أن تحدد وقتا مناسب في رمضان فأي الأمرين تختارون الأمر الأول توقف الأيام الاختبارات ورمضان تبدون في شوال ماشي يا أخوان طيب كذا طيب ماشي لأنني أنا ودي بالإخوة طلاب العلم يعني يفسحون مشاطة مثل هذه الكتب لأن الكتب العلمية عادة لا يصبر عليها إلا القلة من الطلاب وهي تحتاج إلى وقت فإن شاء الله نبدأ في شوال على بركة الله أول أحد في شوال يوافق متى عشر أو الأحد عشر يعني أول أحد يعني أول أحد في أسبوع الدراسة كم يوافق؟ يوم السادة عشر الدراسة تبتدى عشر خلاص على بركة الله عشر. أحد عشر. عشر. يقول السائل هنا بعض الناس اليوم ينصح بالعزلة وتجنب طلب العلم أو توزيع الشريط الإسلامي والكتب الإسلامية والمطويات معنا أنها مصرح لها فهل من توجيه؟ أنا أسأل صاحب السؤال ما الذي ينصحه بذلك؟ لا أعلم أحداً من أهل العلم والفقه في الدين ينصح بذلك فالذي ينصحه نصحه بغير نصيحة صحيحة يعني نصحه بأمر مخالف للشرع المسلمون في حاجة إلى نشر العلم توزيع الشريط الإسلامي والكتيب الإسلامي والمطويات الإسلامية وفي حاجة إلى الدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر وإظهار السنن، وإظهار الدين، وإظهار العلم، والاجتماع على ذلك والتناصر على ذلك، فالذي نصحه لم يوفق في نصيحته، لأن هذه, هذه التي يسميها نصيحة يترتب عليها فوات الأجر، ويترتب عليها أن هذا الإنسان الذي سينعزل بنفسه يبدأ يضعف يوما بعد يوم، ومن إشارة ومن إشارات القرآن. لهذا المعنى قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبو لنا منها تعلم العلم ومنها اقامة العبادات ومنها الاحسان إلى الخلق ومنها الدعوة إلى الله ومنها الصبر على الأذى والذين جاهدوا فينا هذا كله يدخل في الجهاد ومنها مجاهدة النفس بكفية عن شهواتها وعن الشبهات ومنها مجاهدة النفس في الصبر على الأذى ومنها مجهود النفس في الشفقة على الخلق والإحسان إليهم ومنها مجهود النفس في قيام في إقامة الحقوق الخاصة والعمه هذا كله من النفس فإذا حصل ذلك منك بنية صالحة تعبد الله بها فالحمد لله ابشر بخير والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا وهذا الذي يدل على ترك المجتمع الإسلامي الأول في كل خير بسبب أنه يشارك في البذل في كل خير ومن المعاني أيضا هنا قول الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا متى لما صبروا وكانوا بآياتنا يقينوا والذين كان السلف الصالح يتخذون العلم طريقا لحفظ العمل يتخذون العمل طريقا لحفظ العلم ويتخذون الدعوة والإحسان إلى الخلق طريقا لزيادة الإيمان ويبذلون أسباب التقرب إلى الله بأساليب كثيرة متنوعة يزدادون بها إيماناً ويزدادون بها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى يقول السائل هل لا حدثتمونا عن الشروط التي لابد توافرها في الشخص ليصبح مجددا؟ هذه تحتاج إلى ندوات ومحاضرات في دراسة أحوال المجددين فعن أي شيء تريد أن أحدّثك؟ هل أحدثك عن صبرهم على إقامة الحق والهدى، أو أحدثك عن صبرهم على طلب طلب العلم ورحلاتهم في طلب العلم وصبرهم على ذلك، أو أحدثك أو أحدثك عن اهتمامهم بتصحيح الاعتقاد، إظهار السنن، وإنكار البدع المحدثات أو أحدثك, أو أحدثك عن تحذيرهم المسلمين من هدي الكافرين ونصرتهم للإسلام وجمعهم المسلمين ودعوتهم إلى عقيدة صحيحة وسنة متبعة وهل أحدثك عن أنهم قضوا في ذلك السنين الطوال وعشرات السنين يكابدون ويكدحون ويصبرون ويبذلون وهل أحدثك عن أثرهم في أصحابهم وفي من يتلقى العلم عنهم؟ لأن هذا من شأن المجددين. كان المجددون لهم أصحاب، أصحاب الإمام أحمد، أصحاب الشافعي تعرفون هذا، في التراجم، أصحاب الإمام مالك، يعني يربونهم ويعلمونهم ويصبرون معهم ويجاهدون معهم، ويدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف ينون على المنكر. ويصبرون على ما يص... على على ما يصيبهم هل أحدثك عن... عن ما كان يصيب هؤلاء المجددين مما كان يصيبهم مما هو معروف في تاريخ الإسلام هل أحدثك عن ما لقاه الشيخ محمد الوهاب أو ما لقيه الشيخ السلام من تيمية أو ما لقيه المجددون في كل عصر عن أي شيء أن أحدثك حتى أبين لك الشروط التي لا بد توفرها في الشخص ليصبح مجددا تجديد الدين من أعظم الأمور ويقوم به أناس يفتح الله عليه يمكن الله لهم يدخلون في قول الله تعالى وجعلنا منهم آئمة أي مجددين وجعلنا منهم آئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يقنون ومن جميل ما نقله ابن القيم في تفسير هذه الآية في كتاب اسمه الفوائد هذا الكتاب كتاب صغير لكن مليء بالحكم الذي يريد يتدرب نفسه على الدعوة والحكمة والصبر على الخلق فليكثر القراءة في هذا الكتاب والذي يريد أن يتعرف على طبائع الناس فليقرأ في هذا الكتاب كتاب صغير يسمه الفوائد غير كتاب بدائع الفوائد ذكر هذه الآية ثم نقل كلام الشافعي في هذه الآية وغيره وأظنه نقله عن الشافعي فسئل رحمه الله هل يمكن للرجل قبل أن يبتلأ قال لا قال هل يمكن للرجل قبل أن يبتلأ قال لا ثم ذكر قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا أي وصبروا وكانوا بآياتنا يبتلوا ويمكن الإشارة إلى أن التجديد أنواع والتجديد يتفاوت أيضاً. فأعلاه ما كان من أمثال تجديد الإمام أحمد بن حنبل وإمة السلف المشهورين الشيخ سامن تيمية الشيخ محمد عبد الوهاب وقس على ذلك بقية المجددين وقد يكون التجديد في باب دون باب وفي حال دون حال فهو درجات أيضا وعلى حال هو في جميع الدرجات يحتاج إلى العلم الصحيح السنة الثابتة العلم المحفوظ ويحتاج إلى متابعة ويحتاج إلى متابعة السلف ويحتاج إلى الصبر وصدق النية والاحتساب والبذل فلعل هذا الجواب يكفي في بيان ما يقصد إليه السائل من سؤاله يقول هنا يقوم بعض أئمة المساجد في شهر رمضان في صلاة التراويح في الوقت الفاصل بين الأربع الأولى والأخيرة بقراءة بعض أحاديث فضائل الأعمال أو أسئلة تتعلق بأحكام الصيام فما رأيك في ذلك الذي يظهر أنه لو قرأها بعد انتهاء التراويح كان أصلح كان أنفع لأن مقصد صلاة التراويح أيها الأخوة أن يسمع الناس كلام ربهم أن يسمع الناس كلام ربنا عز وجل فهذا هو المقصود في اجتماع الناس لصلاة التراويح فلا يشغلهم بشيء من ذلك فإن أراد شيئا من هذا فليجعله موعظة أو تنبيها أو تعليما فليجعله بعد صلاة التراويح فمن شاء أن يبقى بقي ومن شاء أن يذهب ذهب لكن مقصود الرجل الذي دخل المسجد مقصوده إنما جاء ليصلي ويسمع كلام ربه سبحانه وتعالى وليس مقصوده لما دخل أنك تؤخره وتفصل بين صلاة التراويح بين كل رقعتين ببيان وتنبيه وغير ذلك ثم تشغله عن صلاة التراويح أو تؤخره فإذا تركته أدى صلاة التراويح فحدث الناس بعد صلاة التراويح بما يناسب بما يناسب المقام وبما يناسب الوقت وهم حينئذ بحسب ما يحتاجون إليه وبحسب أوقاتهم يقول هنا خبر في جريدة المدينة قصة شخص عليه حكم قصاص مشروط بدفع الدية لمهلة معينة وقد مضت المدة وبقي 24 ساعة على تنفيذ الحكم. فنرجو منكم أن تحثوا الناس وآهل الخير على مساعدة هذا الشام أولاً هذه الأشيطة العلمية في العادة ما يتعاون معها إلا ناس مخصوصين فهي ليست سبيلا للإعلام حتى نحث الناس هذا واحد الأمر الثاني أن ما ذكرته الجريدة أو لعل السائل أخطأ في النقل هذا كلام لا ينضبط فما في تنازل عن القصاص بشرط دفع المدة في مهلة كذا هذا يعني كلام غريب لكن إذا تنازلوا عن القصاص سقط القصاص انتهى ثم بعد ذلك تدفع الدية هي يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة والعصر فيان تدفع حالا كما هو معلوم كما هو معلوم أما مثل هذه الصورة فيظهر فيها نوع من الغرابة فعلى يتحاد إذا تنازلوا عن القصاص وقبلوا الدية فالأصل سقوط القصاص وانتقال الحكم من القصاص إلى الديه والديه حينئذ تدفع حالة إلا أن يكون هناك سبب للتخيل لكن إذا إذا أسقط القصاص فقد سقط انتهى حتى لو تأخرت الديه حينئذ يعني يبرض أن الإنسان أسقط تنازل عن القصاص واشترط في الديه كثيرا يعني سواء المال المحد... المعروف المحدود من الناحية الشرعية أو أضعافا مضاعفة ثم بعد سقوط القصاص مال المال الإنسان جائفة أو آفة فإنه حينئذ انتظروا به حتى يدفع ما عليه فمسألة التحديد هذه لا يظهر لي ما هي والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين